أمرت أنزلناها وطرزناها وأنزلنا فيها آيات زنات لعلكم ترتشرون. الزانية والزاني فجلد كل واحد منهم جلدة. الزانية والزاني.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 والزانية لا ينتحها إلا زان أو مشرك وحسن ذلك على المؤمنين والذين يرضون المحصنات ثم لن يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة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 ولهم ولم, ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أضعف شهادة بالله إنه لمن الصادقين.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 إِنَّ الذين جاءوا بالافك عُصْبَةٌ منكم إن الذين عصبة منكم لا تحتوه شر لكم لا لكم بل هو خير لكم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 والذي والماكن رؤوا منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إذ مبين لولا إذ ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفق مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء لولا باتِ شُهَدَاء فَإِن لَمْ يَتُوبُوا بِالشُّهَدَاءِ فَهُنَالِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ فَإِن لَمْ يَتُوبُوا بِالشُّهَدَاءِ عند اللَّهِ هم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 ويبين الله, ويبين الله لكم الآيات. والله عليم حكيم. والله عليم حكيم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 ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يأمر بالفحشاء ومن يتبع الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر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 أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ولا يأتي أولي الفضل منكم واستعك أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في شبيل الله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 والله بِمَا تعملون عَلَيَّ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تدخلوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لكم لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا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 ولا يبذين زينتهن الا ما ظهر منها وكل المؤمنات يغفرن من ألصارهن ويحفرن فرودهن ولا يبذين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَيَمْكُرْنَ الْمَكْرَ الْخُبُثَ إِنَّ عَدُوَّكُمُ جَمِيعٌ فَهَلْ تَنْتَهُونَ وَلَئِنْ إِلَّا أَوْ آبَائِهِنَّ أو أو ولا إلا او ابنائه كون يدينه تان الا الهه لتهم ان او اباهم أو بني أخواتهن أو نسائهن أو بني إخواتهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين التابعين غير اولي من الرجال او الذين لم يظهروا على عورات النساء أو التابعين غير اولي من الرجال او الذين لم يظهروا على عورات ولا يضربن النبي ليعلم ما يخفين من زينتهن ولا ليعلم ما يخفين من وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون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 عبادكم وإماءكم إ يكونوا فقراء يغلهم الله من فضله إ والله واسع عليم, والله آسع عليم وَاللَّيْسَعْفِي الَّذِينَ لَا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله مِنْ فضله نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وأعطهم من, من مال الله الذي أتاكم ولا مِنْ فتياتكم على الَّذِي أَتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أردنا تحصنا لتبتغوا وعرض الْحَيَاةِ الدنيا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 إن الله من بعد إكرارهن غفور رحيم ولقد أنزلنا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات وحسنة من الذين خلوا من قبلكم وموعبة للمتقين الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض مثل نوره, نوره كمشكات فيها مصباح. المصباح فيها مصباح. في زجاجه. في زجاجه. الزجاجة كأنها كوكب ذري يوقض من شجره مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية كوكب ذري من شجرة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 أمن الله أن تغفى ويذكر في أشوء يشبح له في هذه الهدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما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 تكل فيه قلوب والابصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله ليجزيهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب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 والذين كثروا أمرهم كثرات جثياتهم سوف وان جاءه لن يجده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 والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موز من فوقه موز من فوقه سحاب أو في بحر اللجي يغشاه موز من فوقه ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكن يراها ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكن يراها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 والنبي وقيوصت، كلٌّ قد علم صلاته وتسبيحه، كل قد علم صلاته وتسبيحه، والله عالم بما يفعلون، والله عليم بما يفعلون والله بما يفعلون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 في, في أنزرد فيصيب به, فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء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 ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأقعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأقعنا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 يَا رَسُولَ رَبِّي مَا دِينُهُمْ إِذَا تَرِكُوهُمْ يُؤَلِّفُونَ وَإِن يَكُنْ لهم الْحَقُّ يَأْتُونَ إِلَيْهِمُ الذُّنُوبُ اتي قلوبهم مرض امرتاب ام يخافون ان أَمْ يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله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 ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الْفَائِزُونَ وأقسموا بالله جهد إيمانهم لئن موتهم لا يخردون. بِاللَّهِ جَهْدَ إِيمَانِهِمْ لَئِنَّ مَوْتَهُمْ لَيَخْرُدُونَ. لا تقسموا قَاعَتُمْ مَعْرُوفَةٌ. قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله, بما إن الله خبير بما تعملون قل أطيع الله وأطيع الرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ ما حمل وَعَلَيْكُمْ مَا حملتم فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا مَا, حمل وعليكم ما حملتم وَإِن تطيعوه تهتدوا وَإِن وما على إلا البلاغ المبين وَمَا عَلِمُوا البلاغ إِلَّا الْمُبِينُ إِلَّا وعد الله الذين آمَنُوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا ولحاتنا يستخلفنهم في, في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي اغتضى لهم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي اغتضى لهم وليمكنن لهم دينهم الذي لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا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 وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقيموا وصل لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض. لا تحسبن الذين كفروا في الأرض ومأواهم النار, ومأواهم النار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 أناك أن لكم والذين لم منكم من قبل صلاة الفجر وحين تضعون فيها من الضهرة ومن بعد صلاة العشاء من الفجر وحين تبعون فيها من قبل صلاه الخير وحين تضعون في هذاكم من الظهيره ومن بعد صلاه العشاء ثلاث عورات, عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم دناح بعدهن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 والله عليم حكيم. والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم مفليستأنوك ما الذين من قبلهم. وإذا بلغ كما الذين من قبلهم. كذلك يبين الله لكم آياته. الله لكم آياته والله عليم حكيم. والله عليم حكيم والقواعد من النساء إلا لا يرضون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه والقواعد من النساء إلا تلا يرضون نكاحا فليس عليهم نجاح أن يظن سيابهم غير متبرّجات بذنّ وأن يستعففن خير لهم وأن خير لهم والله سنين علي, والله سميع علي ليس على الأعمى حرق ولا على الأعرج حرق ولا على المريض حرق ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم ليس على الأعمى حرق ولا على الأعرج حرق ولا على المريض حرق ولا على أن تأكلوا من بيوتكم ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم ولا على ام او بيوت اعدائكم او بيوت ام او بيوت اخوانكم او بيوت اخواتكم او, أعمامكم أو عماتكم او بيوت اخوالكم أو بي اخوالكم او بيوت اقواتكم او بيوت امانكم او بيوت عن ناسكم او بيوت اخوالكم او بيوت اخوالكم او بيوت خالاتكم او ما ملكتم مفاتحه او صديقكم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 الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون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 أَوْ حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ الَّذِينَ يؤمنون بالله ورسوله فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لبعض, لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَن لمن شئت مِنْهُمْ واستغفر لَهُمُ الله إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحيم إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا قل يا من الله الذين يتسللوننكم لواء فَالْيَحْزَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عن أمري أن أذهم إثنتُ أو يصيبهم عذابٌ أليم. ألا إن لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ألا لِلَّهِ مَا فِي